وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إِلَّا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت